ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فانما توعدون لات وما انتم بمعجزين زلنا في المجلس الثاني في كيفيه صلاه نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم وذكرنا بان هذا الباب خصوصا والابواب في هذا الكتاب عموما فرض عين تعلمه معنى فرض عين أنك تأثم إن لم تفعله وتسأل أمام ربك يوم الحساب عنه لأن الصلاة فرض وما لم يتم الفرض إلا به فهو فرض فلا تتم الصلاة إلا بتعلم احكامها فصار تعلم احكامها فرض عين ذكرنا في المحاضرة الماضية في كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أمر التكبير تكبير تكبيرات الأحرام وأنها ركن ركن في الصلاة اثنين ذكرنا بأن رفع الأيدي إنما يكون في أربعة مواضع واضح وذكرنا بأن حكم رفع الأيدي هذا فرض فرض عين رفع الأيدي في اربع مواضع ذكرنا حديث عبد الله بن عمر وذكرنا حديث وائل ابن حجر الأربع مواطن واحد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إذا كبر يبقى هذا المواطن الأول في تكبيره الاحرام اثنين وإذا ركع ثلاثة وإذا رفع رأسه من الركوع أربع وإذا قام, إذا قام من التشهد واضح كده يبقى أربعة مواطن فيها رفع اليدين فيها رفع اليدين فمن تعمد ألا يرفع اليدين ولو في مرة واحدة مع العلم بالحكم صلاته باطلة صلاته باطلة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو لماذا فإن رفع اليدين يدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فهو فعل ولكن فعل يندرج تحت مجمل واجب تحت مجمل واجب ألا وهو صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني أصلي والسهو فيه إنما يستلزم سجود, سجود السهو كذلك تكبيرات الانتقال هذه أيضا فرض عين هذه واجبة والسهو فيها يستلزم سجود يستلزم سجود السهو لذلك القاعدة العامة أن كل من سهى عن واجب في الصلاة إنما عليه سجود السهو الأمر الذي ذكرناه بعد ذلك في مسألة رفع اليدين بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه في شيء من صلاته وهو وهو جالس وهو جالس عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع ما كان يرفع يديه كما في حديث وائل ابن حجر وكما في حديث علي بن أبي طالب وكان النبي لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس وكان كما في حديث عبد الله بن عمر وائل ابن حجر أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع إذا سجد ولا إذا رفع ولا إذا رفع رأسه من السجود، يعني إذا أراد أن يسجد ما يرفع يديه، وإذا أراد أن يرفع من السجود إلى القيام ما يرفع ما يرفع يديه، وهذا احتج به الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم، وهذا هو الصحيح وكل رواية، كل رواية إنما تثبت تقول بأن النبي كان يرفع يديه إذا سجد أو يرفع يديه إذا قام، هذه الرواية روايات شاذة والشذ من جملة الحديث الضعيف أي لا يحتج به. إذا رفع اليدين انما يكون في اربع في أربع مواضع وذكرنا أيضا حديث وائل بن حجر كان النبي عليه الصلاه والسلام يدخل في الصلاه الكبرى ثم التحف عليه الصلاه والسلام اي اذا كان يلبس شيء فكان يلتحف النبي عليه الصلاه والسلام بجبته اليسار على اليسار على اليمين ثم يضع اليمنى يده اليمنى على على يديه اليسرى ذكرنا بأن الثلاث مواضع في مسألة وضع اليمنى على اليسرى ذكرنا الكف على الكف صحيح وذكرنا الكف على الرسغ وذكرنا الكف على على الساعد ما في كف على المرفق الذي يفعله كثير من الملتزمين والملتحين والشيوخ والعوام أن يضعوا يده على المرفق هذا لا يثبت عن النبي صلى الله وانما الذي يثبت ثلاث مواضيع الكف على الكف وإما الكف على الرسغ مع القبض وإما الكف على الساعد واضح وليس هناك كف على على الملفق مفهوم إذا هذا ما ذكرناه في المحاضرة الماضية وهذا تلخيصها ثم ذكرنا بأن اليد اليمنى على اليسرى وضعها واجب فرضين لو تعمد المرء ألا يضع اليمنى على اليسرى وأرخ يديه صلاته باطلة ومن قال صلاته باطله لما يقال للقاعدة العامه من عامل العمل ليس عليه امرنا فهو فهو رد واضح والنصوص ذكرناها بان وضع اليمنى على اليسرى جاءت بالأمر جاءت بالامر وذكرنا الاحاديث في هذا في المحاضره الماضيه ثم يضع اليمنى على اليسرى على على صدره هذا وقع فيه خلاف وهذا هو الباب باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه ذكرنا وضع اليمن على اليسرى في الصلاة لكن ابي داود السجستاني هنا تعال معي الحديث رقم سبعميه تسعة وخمسين ابي داود السجستاني لم يذكر موضع اليدين لم يذكر موضع موضع اليدين وانما قال باب وضع اليمن على اليسرى في الصلاة خلاص يبقى وضعت اليمن على اليسرى هذا واجب لكن اين توضع, أين توضع؟ انتبه واحد واحد لا يجوز وضع اليمنى على اليسرى تحت السره ولا على السره نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن وضع الأكف على الاكف على السره وعلى الخاصره يبقى لا يجوز لا تحت ولا ولا على السره لكن حدث الخلاف هل توضع على الصدر ام توضع تحت الصدر الامام احمد رحمه الله عليه يقول في روايه الله وهو مشهور مذهبه بان وضع اليمن على اليسرى انما الامر فيه يسير الامر فيه يسير سواء وضع على الصدر سواء وضع تحت الصدر هذا الامر فيه يسير لكن لا يجوز الوضع على الصرة او او تحت السره لكن الامر فيه يسير سواء كان وضعه على الصدر او تحت الصدر الامر فيه يسير لما الامام احمد يقول انه لا يثبت فيه شيء الإسح... الامام اسحاق بن رهوي صاحب الامام احمد يقول بان وضع اليمن على اليسرى انما يكون فيه انما يكون على على الصدر واضح ولا يكون على شيء غير غير الصدر وهذا ما رجحه الشوكاني وما رجحه ابن القيم رحمه الله وهذا ما رجحه الشيخ الالباني رحمة الله عليه طيب تعال نشوف المسألة الحديث رقم 759 ابي داود السجستاني احنا عايزين نفهم ونعرف النبي عليه الصلاة كان يضع اليومنا على اليصافي واضح الكلام قال حدثنا ابو توبة حدثنا الهيثم ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طوس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه اليمنى على يديه اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو الشاهد هنا كلمة على على صدره لكن الاسناد هنا بقى الكلام في الاسناد وهذا عمل علم الحديث قوله هنا عن طوس طوس من كبار التابعين ليس من؟ ليس من الصحابة، ليس من الصحابة. هنا من كبار التابعين، فالرجل من كبار التابعين إذا قال قال رسول الله هذا بحث حديثي هذا بحث في أصول الحديث، إذا قال قال رسول الله هذا يسمى الحديث المرسل، يسمى الحديث، يسمى الحديث المرسل، ما هو الحديث المرسل أن يقول أن يقول رجل من كبار التابعين قال رسول الله لما لأنه سيكون هناك الواسطة وهو الصحابي وهو الصحابي فسقط هنا من الاسناد الصحابي يبقى هنا الاسناد فيه فيهن قطع فيهن قطاع فهذا يسمى بالحديث المسل الحديث المرسل الحديث المرسل حديث المرسل حدث فيه خلاف في هذه المسألة في أول الأمر فذهب الامام مالك وكذا الامام الشافعي والامام احمد رحمة الله عليه في رواية له على ان الحديث المرسل اذا كان من كبار التابعين رجل من كبار التابعين فان هذا الحديث يكون صحيحا فرجل من كبار التابعين ويكون رجل ثقة مفهوم فهذا يكون الاسناد صحيح يكون الاسناد صحيح اتنين. الشافعي قال لك يكون الاسناد صحيح لكن بعده امور واحد ان يكون من كبار التابعين لذلك كلمه ان يكون التابعي قال رسول الله غلط لان التابعي قد يكون من كبار التابعين أو يكون من صغار التابعين لأن لو كان من صغار التابعين يبقى بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام بتاع اثنين الصحابي ورجل من كبار التابعين مفهوم الكلام لكن المرسل أن يقول رجل من كبار التابعين يعني رأى الصحابة رأى الصحابة زي سعيد من المسايد مثلا زي طووس مثلا خلاص رأى عمر خلاص كده فرأى كبار كبار الصحابة طووس أدرك وناس من كبار الصحابة لكن الشاهد الحديث اسمه الحديث اسمه مرسل فالجمهور قالوا نعم الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم وكذا أبو محمد بن حزم حتى قال الإمام مسلم وكذا ابن الصلاح في مقدمته قال بأنه استقر الكلام على أن المرسل لا يحتج به إلا إلا إذا به بمرسل آخر يبقى الإرسال من كبار التابعين ضعيف ولا لا؟ ضعيف لكن لو عقدت بمرسل من كبار التابعين مرسل الآخر فهنا يشد بعضه بعضا فيرتقي إلى أن يكون حسن لغيره يرتقي إلى أن يكون حسن لغيره لكن لو كان, لو كان من صغار التابعين ما يصح أن يكون حسن لغيره ليه؟ لأن هيكون هنا ضعف شديد لأن يكون الاسناد معضل معضل أي سقط منه راويان على التوالي سقط منه رجل من كبار التابعين وسقط منه الصحابة يبقى هذا يسمى في الاسناد ايه اعضال والاعضال اللي هو في اللغة المنع أي المنع أن يكون الاسناد متصل وده المنع ده المنع ده شديد لذلك قال تعالى فلا تظن هن ان كن احنا ازواجهم اي, أي لا فالاعضال المنع الشديد من اتصال السند وضع الكلام كده يبقى لو كان المرسل من كبار التابعين ومرسل من كبار التابعين مفهوم يبقى هنا يشد بعضه بعضا فيرتقي إلى أن يكون حسن لكن لغيره, لغيره ليس لذاته لأن ذاته فيه فيه ضعف فيه خلاص كده لو تلاحظ معايا ان هنا مكتوب الحديث إيه؟ صحيح مع إن يروي طولوس اللي هو من كبار تابعين الامام الالباني رحمة الله عليه يحسن الحديث يحسن يحسن الحديث طب يحسنه ازاي والالباني اصلا ما بياخدش بالمرسل مفهوم لكن ثبت من طريق وائل بن حجر لكن بسند ضعيف بسند ضعيف وعن جابر لكن بسند فيه ضعف الضعف ده كله ضعف خفيف ليس فيه ضعف شديد مفهوم الكلام. ومن طريق هنا طاوس اللي هو من كبار من كبار التابعين. وثبت ايضا عن جملة من كبار التابعين. لذلك الحديث هنا ايه? يشد بعضه بعضا لذلك قالك الحديث ده ايه? اسناده يرتقي الى ان يكون حسن لغيره. لذلك هنا ايه? قال الشيخ الباني وقال ابن القيم واسعد الناس. بالأخذ بالوضع اليمنى على اليسرى على الصدر هو إسحاق بن رهوي واضح الكلام كده يبقى إسحاق بن رهوي لما قال يوضع اليمنى على اليسرى على الصدر ليه؟ هو يعرف إن هذا من طريق توص لكن الروايات يشد بعضها بعضا كما قال تعالى أن تضل احداهما فتذكر أحداهما الأخرى صحيح؟ يبقى هنا في الشهادة شهادة المرأتين فالمراه الأصل فيها الغفلة والنسيان أن تضل يعني تنسى احداهما فتذكر احداهما الأخرى اذا المرسل المرسل هنا إذا كان يعتبر به بأسانيد أخرى لو كان فيها ضعف شديد أو بمرسل آخر إنما يشد بعضه بعضه فيرتقي إلى أن يكون حسن لغيره فيكون هذا الكلام له أصل له أصل فالصحيح وضع اليمنى على اليسرى على على أمر الصدر، على أمر الصدر، واضح الكلام، وهذا مذهب إسحاق إسحاق ابن رهوى. طيب، المسألة التي تليها، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. هنا دخلنا في مسألة الاستفتاح دخلنا في مسألة استفتاح الصلاة. مسألة استفتاح الصلاة، اولا ما حكمها؟ ثم يتكلم أبو داود بعد ذلك في الصيغ في الصيغ التي تقال في دعاء دعاء الاستفتاح واضح دعاء الاستفتاح مذهب الجماهير على أنه مستحب في الصلاة حينما يكبر المر واضح ثم بعد ذلك يضع اليومنا على اليسر ثم بعد ذلك يدعو بدعاء دعاء الاستفتاح دعاء الاستفتاح الجماهير على انه سنة مستحبة سنة سنة المستحبة أفهم؟ بخلاف المالكيه المالكيه يقول لك ما تقولوش اصلا ما تقولوش أصلاً. ده بناء على قاعده على قاعدة عندهم ان مساله سد الذرائع إنك لو قلنا لو قلنا دعاء الاستفتاح ممكن يظن ان ده فرض عين واضح او يظن ان من جمله الصلاه فلو ترك الكمبات لا ما تقولوش احسن طبعا دي كلام غير صحيح لا يترك شيء لمجرد سد الزرائع ان احنا لو قلنا هيكون كذا زي مثلا ايه الملكية يقولك الصيام الست من شوال بدع بدع, بدع. خلاص كده طب ليه قالك من باب سد الزرائع هو مش من باب النصوص لان النصوص ما تعرفش تفحق لكن من باب ايه انك سد الزرائع لان ممكن الناس تظن ان هو من جملة من جملة رمضان فيصير فرض عين لا لا تترك النصوص ولا تضيع الأحكام بمجرد, بمجرد قول سد الزراع لا تطبق السنة ثم يعلم الناس أن هذه سنة دعاء الاستفتاح زهب الصنعاني إلى أنه فرض عين إلى أنه واجب وهذا مذهب عبد الله بن عمر, مذهب عبد الله بن عمر. بل هو مذهب عمر بن الخطاب على أن دعاء الاستفتاح واجب وهذا هو الصحيح أن دعاء الاستفتاح واجب لماذا واجب؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني صلوا كما رأيتموني وصلي واضح الكلام يبقى هذا الأصل اللي انت بتردي ليه اللي بتردي ليه كل خلاف فصلوا كما رأيتموني وصلي فكل صحابي ينقل يقول رأيت النبي يقول أو يفعل او سمعت النبي يقول كذا اي صحابي يقول انا شفت النبي بيفعل او سمعت النبي بيقول الاصل ان القول والفعل ده فرض عين واجب في الصلاة ما يجوز تركه ابدا واضح الكلام يبقى لو حدث خلاف بينه وبين فلان على ان دي سنة او واجب في الصلاة يبقى الاصل انها رده لا خليكم عايدوا صلاة يبقى الأصل إيه؟ إنها واجبة صح إيه؟ يبقى من يقول بأنها مستحبة لابد من دليل إيه؟ يصرف الوجوب إلى الاستحباب الواجب إلى الاستحباب صح الكلام؟ يبقى ده واحد اثنين أبي هريرة رضي الله عنه وأنس وعلي بن أبي طالب مفهوم؟ وعائشة الذي سيذكر حديثهم أبو بكر السجد الثاني في سننة في صيغ دعاء لاستفتاح سمع النبي عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول هذه الأذكار خلاص لما قال أبو هريرة قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أرأيت سكوتك بين التكبير بتكبر ثم تقرأ بينهم في سكتة في سكتة فماذا تقول أفهم؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام دعاء دعاء الاستفتاح المشهور اللهم طهرني من الماء والثلج والبار اللهم اناقني من ذنبه خطايا كما يكثب الأويد من الدنس خلاص يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي اتنين أبو هريره بين سأل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه في الموطن ده فقال له اقول كذا وكذا وكذا خلاص هي علي بن ابي طالب سيبين هنا في اول حديث سمعت النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كذا وكذا انس سمعت النبي بيقول كذا وكذا وكذا عائشه سمعت يقول كذا وكذا وكذا لذلك اذا دعاء الاستفتاح يندرج تحت الايه تحت المجمل الواجب صح الكلام فياخذ حكم حكم الواجب فصار دعاء الاستفتاح واجب واجب اغلب المسلمين مبيقولوش دعاء الاستفتاح في الصلاه أغلب المسلمين أكثر المسلمين مش كثير من المسلمين لا أكثر صيغة أكثر أبلغ من كثير لا يقولون لستفتح في الصلاة وإنما الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فترك واجب من واجبات من واجبات الصلاة من واجبات الصلاة لذلك في حديث رفع بن رافع في حديث رفع بن رافع حديث تعليم الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي قال والذي بعد بالحق الحق لأحسن ويرافع علمني في رواية قال له النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن حبان بسنة صحيح قال له النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ثم قيل الله الله أكبر ثم اسني على ربك ثم اقرا بأم الكتاب ثم اقرا ما تيسر معك من تسني على على ربك وهذا دعاء الاستفتاح يعني من دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيره ده حديث عائشه قوله ثم اسن على ربك هذا دليل خاص بالوجوب واضح الكلام المستقبل القبلة ثم كبر ثم تسن على ربك ثم اقرا بام القران وما تيسر معك يبقى هنا خلصنا الى ان دعاء الاستفتاح حكمه حكمه واجب حكمه واجب لا تتركه نسيانه يجلب سجود السهو نسيانه يجلب سجود سجود السهو مفهوم الكلام طيب هنا سيذكر أبي داود السيجستاني صيغ صيغ للنبي عليه الصلاة والسلام صيغة علي بن طالب سمعت رسول الله صيغة أنس بن مالك صيغة عائشة سيذكر صيغ كثيرة شيخ الإسلامي ثانية يعني ال ما يختلف في هذه المسألة على قولهم الجمهور على أن هذه الصيغ كلها تذكر هذه الصيغ كلها تذكر شيخ السامة ثاني رحمه الله عليه قال وهذا في كتاب شرحه للعدة قال واختار الإمام أحمد واختار الإمام أحمد حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك طب إيه معنى أن الإمام أحمد يختار فقط هذا الدعاء وهذا الاستفتاح دون دون غيره دون غيره لماذا يختار الموحدة هذا الدعاء دون دون غيره قال الشيخ رسام ثميا فإن الإمام أحمد حينما اختار هذا الدعاء واحد لأنه هو الذي ثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كان هو الذي ثبت عليه عليه الصلاة والسلام معنى كلمة هو الذي ثبت عليه يعني كان آخر آخر أمره عليه الصلاة والسلام اتنين في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق أن دعاء الاستفتاح لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه كان قوله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جد مفهوم؟ أو بكر كان يستمر على في دعاء الاستفتاح لا يقول غيره سبحانك اللهم ورحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك أي عظم سلطانك ولا إله غيرك أربع كلمات سهل حفظه صحش غيره؟ سهل حفظه صح؟ سبحانك اللهم ورحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك سلطانك ولا إله ولا إله غير كان بكر يثبت عليها لا يقول غيرها عمر كان يثبت عليها في الصلاة ولا يقول غيرها وأنت إذا أردت أن تعرف ما الذي ثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم واضح من الأمر انما تنظر إلى استمرار وثبات فعل أو بكر أو قول أو بكر وقول عمر فتعرف هو الذي ثبت عليه النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الإمام أحمد اختار هذا ليه هذا الدعاء وظل من يصنفون في فكر امام احمد عند دعاء الافتتاح يذكروا ايه اذكروا الدعاء, الدعاء ده خلاص كده يذكروا الايه اذكروا الدعاء ده, ده حديث حديث التفسير عبد الله بن عباس قال كان أصحاب الرسول لا ياخذون بالآخر ياخذون بالآخر في الاخر بالآخر في خلاص حتى ما الشيخ المعثمين والشيخ نباز والمشايخ عندهم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك هذا هو ليه هذا هو السائد خلاص لأنهم ايه بياخذوا به هناك المذهب السائد هو مذهب مذهب الحنبالي مذهب حتى كنت في المدينة مدينة النبي عليه الصلاة وروحت عند مسجد الشيخ عبد المحسن العباد في مكانه المسجد قدام الفيلا بتاعته كده فصليت مع الفجر كان هو ابنه عبد الرزاق بيسقوا بشيخ بالشيخ ما قدرش يمشي فبسقوا باسمها ايه من الكرسي خلاص كده فانا وقفت بينهم كان الشيخ كده وابنه كده هو بيقول سبحان الله وبحمد الله تبارك اسم تعالى جده وابنه جام سبحان الله وبحمد الله تبارك اسم تعالى واللي الله كان صوتم عالية خلاص فكان الامر ايه الامر كان مستقر يعني ليه؟ لان الـ الـ الـ الامام احمد مذهبه هو المستقر مستقر هناك لكن المسألة هنا شيخ السنة المعلم لما ذكر المسألة دي ليه؟ ليس قول مجرد وإنما ثبت عليه أبو بكر وثبت عليه وثبت عليه عمر فكان لا يقول إلا إلا هو واضح كلام كده إذا الشاهد هنا الصحيح في هذه المسألة الذي ثبت عليه النبي عليه السلام سبحانك اللهم والحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله ولا غيرك وكان أصحاب رسول الله يأخذون بالاخر ف يأخذون بالآخر في الآخر واضح؟ إذا فهمنا هنا ما الذي ثبت عليه واستقضى على النبي عليه السلام اتنين فهمنا هنا حكم دعاء حكم دعاء الاستفتاح وأنه, وأنه واجب واذا ما ذهب إليه عمر؟ وهو مذهب عبد الله بن عمر أي في الوجوب وهو ما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا الإمام الصنعاني طيب لذلك هنا جعل باب ممرأة الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمده وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره طيب باب السكتة عند الافتتاح باب السكتة عند عند الافتتاح ففهمنا هنا حينما يكبر وعرفنا مواطن رفع الأيدي في مسائل التكبير وأنها واجبة السكتة هنا هل للنبي عليه السلام مثلا سكتتان أم هي سكتة واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام قال باب السكتة عند الافتتاح ساق بإسناده إلى الحسن الحسن هو البصري قال قال سمر حفظت سكتتين في الصلاة سكت إذا كبر الإمام حتى يقرأ وسكت إذا فرغ من الفاتحة وصور عند الركوع قال فأنكر ذاك عليه عمران بن حصين قال فكتب في ذلك المدينة إلى ابي فصدق سمر. قال أبو داود كذا قال حميد في هذا الحديث وسكت إذا فرغ من الكراءة المسألة هنا هل للنبي عليه السلام سكتتان أم هي سكتة في الصلاة الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح هو حديث أبي هريره قال أرأيت سكوتك بين التكبير بين التكبير والقراءة فماذا تقول إذا السكتة هنا بمعنى عدم الجهر عدم الجهر ليس السكتة أو الصمت أي الصمت وإنما السكتة هنا معنى عدم الجهر لأن أبي هرير حينما قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فما تقول ما تقول فبين له النبي عليه الصلاة والسلام هنا حينما بين له دعاء دعاء الاستفتاح يبقى هذه سكتة مفهوم الكلام قوله هنا حديث الحسن عن صمرة كامل النبي سكتتين السكتة الأولى بين التكبير والكراءة كراءة الفاتحة والسكتة الثانية بعد كراءة الفاتحة بعد كراءة الفاتحة بكراءة أخرى السكتين هنا الإسناد إسناد ضعيف الإسناد ضعيف ليه؟ لأن الحسن هنا الحسن البصري لم يسمع من صمرة صمرة المجندو رضي الله عنه هل الحسن عاصر سمرة هذا بحث في أصول الحديث مفهوم شوف الجهد اللي بيبزله أهل العلم عشان بس يفهموا إيه كيفية صلاة النبي عليه السلام؟ إنه كيف كان يصلي كي حتى تصل للصلاه التي يرضى ربنا بها عنا مفهوم المسألة مش اللهم تقبل خلاص كده الحمد لله نحن بنصلي رب العالمين الحمد لله رب بنصلي الحمد لله بنصلي لا الموضوع مش كده الموضوع مش هالله متقبل ما اللهم متقبل دي لازم لها شرطين حسن النية الاخلاص والاتباع الاتباع الاتباع بقى عشان تعرفه بقى اللي احنا بنتكلم فيه هو ده اللي احنا بنتكلم فيه كيف كان النبي يصلي فالحسن هل سمع من سمرك اولا الحسن عاصر سموره خلاص كده الكلام عاصره اتنين لا يستلزم من المعاصره ان هو سمع منه سمع منه لا يستلزم انت ممكن يكون جارك اللي قدامك صح كده جارك ومعاصرين بعض ومعايشين بعض خلاص لكن عمرك ما وقفت تتكلم معاه صح ولا لا عمرك ما وقفت تتكلم معاه واحد بتيجي تصلي جنبه بقالك وعشرين سنة ولا عمرك ويفتك اللي انتم عاف فهاجة ويأيد ولا لا فالحسن هل سمع من ثمرة لانها يدين عليها حديث من جملتها ده الصحيح ان الحسن البصري لم يسمع من ثمرة الا حديث واحد هو اللي قال كده قال لم اسمع من ثمرة الا حديث العقيقة تصبح له يوم سابع ويسمع يبقى سمع منه الحديث ايه حديث العقيق خلاص كده يبقى الحسن سمع منه الحديث ده لا لم يسمع منه لذلك بيقول ايه قال قال سمرة قال قال سمع يبقى لم يصرح به لم يصرح بالسماع خلاص اثنين بان الحسن لم يسمع من صامر الا حديث ايه حديث العقيق الا حديث العقيق تلاتة الحسن البصري به تدليس به تجليس. فما يصح منه في الروايه في الرواية فما يصح منه اسناد الا اذا قال فيه ان اذا قال فيه حدثنا خلاص كده هنا بيقول إيه؟ بيقول قال سموره قال سموره اذا انا هنا عندي عده علل لايه للاسناد ده للاسناد ده اللي هو بنى عليه كثير من اهل العلم السكوت في الصلاه سكتتان خلاص كده يبقى هنا العبد الذي يصلي يكبر يكون دعاء الاستفتاح خلاص في سره ثم يقرأ به بالفاتحة يقرأ بالفاتحة ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد وفي بدائع الفوائد قال بعد الفاتحة لزاما لزاما لزاما حتى يقرأ صورة بعدها لابد من اخذ نفس صحيح الكلام يبقى هذا لزاما هذا إيه؟ هذا لزاماً ليس من باب مسألة الايه؟ السكوت وإنما هو لزاماً طبيعي جبلي في مسألة أي إنسان يريد أن يقرأ أي واحد يقرأ مثلاً هيقرأ صورة فبيأخذ هنا آمين. خلاص الناس يقولوا معه آمين فيأخذ مجرد أخذ نفسه ثم يكمل يتم الكراءة في صورة أخرى أي آيات أخرى واضح الكلام كلام لكن الحديث الذي يبني عليه مسألة السكتين أو ثلاث سكتات هذه لا يصح فيها ايه لا يصح فيها شيء خلاص كده عبد الرحمن معي كويس قال هنا أبي داود السجستاني باب من لم يجهر من لم يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم باب من لم يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه مسألة ينبغي أن نعرفها هل جهر النبي عليه الصلاه والسلام ببسم الله الرحمن الرحيم في القراءه في الصلاه ام لم يجهر عليه الصلاه والسلام خلاص هنا بيقول باب من لم يرى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ساق باسناده إلى أنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاه والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم وأيو بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الكراءة بالحمد لله رب العالمين كانوا يفتتحون الكراءة به بالحمد لله رب العالمين وهذا الحديث له عدة روايات في صحيح المم مسلم وعند الإمام النسائي قال صليت خلف النبي صلى الله وسلم بكر وعمر وعثمان وما كانوا يجهرون بها وفي رواية عند الإمام مسلم وعند الإمام النسائي وما كانوا يذكرونها كلمة وما كانوا يجهرون بها تحتمل يسرون بها صحي كلام تحتمل يسرون لكن رواية مسلم ورواية الإمام النسائي صليت خلف النبي عليه to the원 وأبو بكر وعمر وعثمان وما كانوا يذكرونها هذه تشمل لا جهرا ولا ولا سرا لا جهرا ولا سرا وحسبك ان اللي بيتكلم انس خادم النبي عليه الصلاه والسلام الذي كان يرى صلاته بيصلي يرى صلاته في البيت اذا لم يصلي معه وكان يصلي خلفه في المسجد يعني كان بيشوف حالته في الاثنين في البيت فين؟ في المسجد صليته خلف النبي عليه الصلاة والسلام وابيكر وعمر وعثمان وما كانوا يذكرونها وما كانوا يذكرونها دي حاجه الحاجه التانيه ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يذكرها وكان يفتتح بالحمد لله رب العالمين الحاجه التالته ان الذي كان يقرأ ويؤم بهم ابو بكر ما كان يفعله صحيح والذي كان يؤم به بعد بكر عمر وما كان وما كان يفعلها كذا عثمان يصلي خلفهم انس وما قال حتى ذكروها مره او جهر بها مره للجواز وانما قال لا يجهرون لا يذكرونها لا يذكرونها خلاص كده يبقى النصوص هنا بينت بان النبي عليه الصلاه والسلام الذي قال صلوا كما رايتموني اصلي خلاص وانس نقل الترك نقل الطرق خلاص يبقى احنا عندنا الترك اما ان ينقل الترك واما ان يترك النقل صح كده هنا انس نقلنا الترك نقل الترك اشد من ترك النقل يعني انت عارف ترك النقل لو فعلته تقع في ببع ترك النقل يعني مثلا ترك لنا النقل عن الاذان في يوم العيد يعني ما في نص مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان في العيد ما في ما في خلاص ترك النقل فلو نقل لو كان فعل لنقل نقل صح الكلام كده يبقى انت لو فعلت تقع في بدعة صح الكلام لو نقل صحابي بقى الترك لو نقل الترك ده اشد من ترك النقل تكون بدعته اشد بدعته أشد ومخالفته أشد من ترك النقل لأنه بيقول لك ترك رسول الله كذا أو ما فعل رسول الله كذا دي, ده؟ دي أعظم يعني مثلا لما هنا يقول أنس صليت خلف النبي ابو بكر ما كان يذكرونها ما يجهرون به يبقى هنا نقل الترك دي أعظم ولا مثلا لم يأتينا نص في مسألة البسمله اصلا فهنا يترك النقل لا دي أعظم خلاص كده لذلك الإمام الدراكوتني رحمه الله إمام العلل قال ولا يثبت في الجهر بالبسمله حديث لا يثبت في الجهر بالبسمله حديث خلاص ثلاثة ثلاثة عبد الله بن موفل رضي الله عنه ابنه ابنه عبد الله قال لم أرى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض أبغض للحدث من أبي يقول لك أبويا ده اللي هو ابو الصحابه يقول لك أبويا ده كان أبغض حاجة لي البدعة البدعة حاجة يعني عنده حاجة صعبة أبغض حاجة لي الحدث قال فسمعني مرة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خلاص فلما انتهيت من الصلاة قال يا بني إياك والحدث في روايه يا بني إياك والحدث في الدين إياك والحدث فإن كل محدثة بدعة إحنا كده عندنا فتوه الصحابي لا يعلم له مخالف وعندنا نص بترك النبي عليه الصلاة والسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسمل وعندنا نص الصحابي بأن سمنا البسمله بسم الله الرحمن الرحيم في بدايه الفاتحة والجهر بها ايه بدع بدع بدع ده خد بالك الاثنين دول يدرسوا معنى كده ان ترك النبي في فهم الصحابة بدعه بدع ما هو ترك النبي عليه الصلاة لشيء يفهم الصحابة منه من الشيء ده لو انت عمته بيقول له يا بني اياك والحدث اياك والحدث في الدين فان كل محدثة بدعه قال له ايه بعدها قال له فقد صليت خلف رسول الله وابو بكر نفس كلام انس وعمر وعثمان وما كان يذكرونها هذا عبدالله المغفر بس عبدالله إيه بقى هي قال له ابن اياك ولي اياك و اياك والحدث. يبقى هنا فتوى الصحابي لا يعلم له مخالف على ان الجهر بالبسمله هنا او ذكر البسمله هنا بدعه بدعه حديث عائشه الذي سياتي برضه ايضا كان النبي عليه السلام يفتتح ب بالحمد لله رب العالمين يفتتح بالحمد بالحمد لله رب العالمين هذه كده أربعة أو خمسة حديث أبي هريرة قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد واحد سمى الفاتحة هنا صلاة صحيح كده وإذا أطلق الكل والمراد به الجزء دلاله على ركنيه الجزء ما هو سمى الفاتحه صلاه من اللي سماها رب العالمين رب العالمين قسمت الصلاه بيني وبين عبد نصفين الصلاه سمى الفاتحه صلاه فاذا ذكر الكل واضح واراد به الجزء اللي هي الفاتحه دلالة على ركنية الجزء الحج عرف مع أن الحج كله مش عرف زي الصلاة كلها مش فاتحة لكن دلالة على ركنية عرف صح كلام كده ولم يقل هنا بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قال عبد الحمد لله فبدأ بالحمد لله دلاله على ان البسملة هنا ليست من الفاتحة البسملة هنا في الفاتحة ليست من ليست من الفاتح وإن كانت مكتوبة في المصحف فهذا باب آخر خلاص لا أول المكتوب بسم الله الرحمن الرحيم ولا آخر الفاتحة آمين ليست من الفاتح. اسمهاذ الكلام فلو قرات لو قرات الفاتحه انت مثلا قاعد بتقرا القران فبتبدا الحمد لله رب العالمين ما قرات امين امين ليست من الفاتحه هذا الاجماع بجمع المسلمين ليست من الفاتحه وانما بسم الله الرحمن الرحيم هي ايه من سوره النمل نوم سليمان انه بسم الله الرحمن الرحيم خلاص كده وهذا ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله عليه وطوائف من اهل العلم على ان بسم الله الرحمن الرحيم ليست من ليست من الفاتحة وهذه النصوص امامك واضح الكلام كده إذا أنها لو كانت من الفاتحة لقرأها النبي قرأها أبو بكر اللي هو صاحب أول جمع للقرآن لقرأها عمر اللي هو صاحب ثاني جمع للقرآن ولا عثمان اللي هو صاحب ثالث جمع للقرآن صحيح الكلام كده ولا ما قال فيها عبد الله مغفل ابنه إياك وإياك يبقى كل هذه النصوص ترد على الشافعية في مسألة قولهم أنه يقرأ لأن بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها في الأئم، يجهر بها في الصلاة، واحتجوا احتجوا بنصوص صحيحة ليست صريحة، وبنصوص صريحة ليست صحيح. ثاني احتجوا بنصوص صحيحة أي صيحة الإسنان، لكن ليست بصريحة في في الجهر أو في ذكر البسمله يبقى الخطأ هنا في الاستدلال واحتجوا بنصوص صريحة لكن ليست ليست بصريحة أي من جهه الاسناد لذلك الإمام الدرقتن قال ولا يصح فيها أي لا يصح فيها اسناد إذا هنا البسمله بسم الله الرحمن الرحيم من يجوز إيه؟ ذكرها في أول الفاتحة للنصوص التي ذكرناها وذكرها في بداية الفاتحة هذه بدعه من بدع من بدع الصلاة من بدع الصلاة ما يصح ذكرها أبدا واضح ومن تكلم في هذا إنما يكفيك فقط قول عبد الله عبد الله رضي الله عنه واضح ويكفيك قول قول أنس طيب نقرأ الأحاديث مع بعض لا يذكرها لا يجهر ولا يسر بها. ولا يجهر ولا يسر بك ولا يذكرونها. لا يذكرونها. انتبه بقى انتبه بقى اللي جاي اهو. لن نتكلم فين في الصلاة. ما تقص بقى. ما ستصحبش القياس معك. خلاص? ده لحكم ودليل هيجي لنا معك اهو. اصبه بس علي. فهنا ذكر حديث انس الذي ذكرناه. ثم ساق بإسناده إلى عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة بالتكبير والكراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصيبه ولكن بين ذلك إلى آخر, إلى آخر الحديث الحديث الذي يليه ساق بإسناده إلى أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت علي آنفا صورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن اعطيناك الكوثر حتى ختمها قال هل تدرون ما الكوثر قال الله ورسوله اعلم قال فانه نهر ماء ربي في الجنه الحديث له أصل في صحيح المن مسلم قال انس رضي الله عنه بينما النبي عليه الصلاه والسلام كان نائما اذ قام بيننا متبسما متبسما قال انزلت علي سوره آنفا فقرا بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر يبقى هنا النبي عليه وسلم والسلام قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم صحيح الكلام عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنا نعرف فصل الصوره عن الصوره ببسم الله الرحمن الرحيم كنا نعرف فصل الصوره عن الصوره ها بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى فهمنا هنا من عبد الله بن عباس أن بسم الله الرحمن الرحيم إنما هي لبيان فصل الصورة وليست من الصورة. بدليل بدليل. عند أصحاب السنن عند اصحاب السنن من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صورة من ثلاثين آية. نبدأ صاحبها من عذاب القبر تبارك الذي بيده الملك ولو أنك تعد تبارك الذي بيده الملك ستجد ثلاثون آية وليس منها الفاتح ليس منها معزورة البسملة صحيح كام؟ فالنبي صلى عليه وسلم عد هنا الآيات قال صورة من ثلاثين آية واضح فهنا لو كانت من البسملة منها لكن أزيغ من ذلك فهنا بسم الله إنما هي الفصل بين بين الصور وليست من وليست من الصورة وليست من الصورة الصور. واضح الكلام الأمر الثاني أن النبي عليه صلى والسلام لما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويحتج بهذا الحديث الشافعية على كراءة البسملة قبل الصورة وقال هذا حديث صحيح الإسناد غير صحيح لاستدلال لما؟ لأن البسملة كانت خارج خارج الصلاة وما يصح هنا أن تقول قياسا ما يصح القياس ليه؟ هي مشكلة كلها مسألة القياس. يقول لك قياسا كما قرأ البسملة قياسا فين؟ خارج الصلاة يبقى قياسا داخل الصلاة لا, لا تستصحب القياس هنا لما لعدة أموم واحد أن هذا سيبطل قاعدة الأصل في العبادات التوقف صح كده كلام اثنين أن هذا سيبطل حديث أنس وما كانوا يذكرونه ثلاثة لو كان قياسا لكان النبي فعلها أو بكر يعني مثلا أو, أو بكر مثلا عمر ما فيه مش القياس بتاعك يعني أو بكر ما فيه مش القياس مثلا بتاعك يعني مثلا هنقول بالقياس تما زي مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم فهنقيس خارج الصلاه داخل الصلاه لو كان ينفع القياس طب لماذا لم يقيس ابو بكر وعمر وما يطلع ابو بكر وعمر فقد رشد خلاص ليه الكلام واضح لو كان قياسا لكان الاوليه بها مين ابو بكر وعمر لكن ابو بكر وعمر يفهمون يعرفون ان العبادات موقوفه على موقوف على النصوص اضيف الى ذلك ان هنا قياس في مقابل ايه سنة تركية سنه تركية والقياس في مقابل السنه التركية استحضر كلام عبد الله بن نوفل بس خلاص مش هنتكلم القياس في مقابل السنه التركية استحضر كلام عبد الله بن نوفل الصحابه عبد الله بن نوفل جعلها قياسا امم لا ده جعل القياس مقابل السنة التركية بيقول له ابنه إياك والحدث اضعوا البضع نفس المسألة دي حب يعملها الشافعية فين في مسألة صلاة ركعتين بعد الطواف من الصفا والمروى بعد الطواف من الصفا والمروى نصلي ركعتين ليه قال على الركعتين اللي بعد الطواف بالبيت صح كده مش بنصلي ركعتين خلف المكان ابراهيم بعد الطواف البيت فبعد الطواف الصفى المره نصلي يصلى ركعتين ابن تيميه ذكر المساله دي عن الشافعيه في كتاب القواعد النورانيه أو القواعد الفقهيه هو مسميهم باسمين وذكر المساله دي في لما جه بيتكلم عن القياس في مقابل السنة التركية فبيقولوا له قياسا قال القياس في مقابل السنه التركية بدعه لأن النبي عليه السلام اللي صلى ركعتين بعد الطواف من البيت هو اللي طاف من السفر المرى ولم ولم يصلي ركعتين صح كذا يبقى ترك عليه السلام ترك هنا فلما ترك ما يجوز أن نصلي هنا ركعتين وإلا هذا استدراك على النبي عليه السلام والصلاة هنا عبادة الصلاة دي عبادة يبقى ما ابنها على الايه التوقيف والاصل في العبادات البطلان القاعده دي افضل من الاولى ذكرها ابن القيم في اعلام الموقعين ابن القيم لما أوقات قليلة جدا لما لك في العبادات التوقف. قليل أوي. قليل جدا. نادر. لكن يقول لك ان الأصل في العبادات إنها صلي واعتمروا واعمل اي عبادة. اي حاجة لتعايزة في العبادة اعملها. الاصل فيها المعباطلة الا ان تجيب نص يصحح. صحيح كده الكلام? الاصل في اي عبادة المعباطلة. مش التوقف بقى. مش التوقف. لا ده ليه? قال لك البطلان. هتعمل اي حاجة لو ما جبتش عليها نص يبقى دي شكرا كده. باطلة. كأنها هباء منصورة. هباء منصورة كاملة متجد. لم تكن. صحيح الكلام كده? فبيقول لك الاصل في العبادة. البطلان حتى يريد الدريب ليه؟ بها لذلك أبنام شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والذي لم يأذن به الله إذا فعلته حكمه باطل باطل من عمل عمل ليس عليها مرورة فهو رد مش توقف رد عشان كده قال لك الأصل في العبادات البطلان إنها باطلة إنها باطلة قاعدة عظيمة جدا أصل أصل يبنعمك بقى يسد عليك كل باب قياسا مش عارف ايه قياسا مش عارف كذا قياسا طيب باب من جهر بها خليك معاي بقى يبقى احنا كده فهمنا ايه مسألة الجهر قال هنا باب من جهر بها الحديث الذي سيسوقه واضح لهو حديث ابن عباس قال سمعته قال قيل العثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى براء وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني فجعلتموها في السبع الطوال إلى آخره الإسناد هنا ما يثبت عن ما يثبت عن عثمان لا يثبت إليه اثنين ليس فيه دلالة في مسألة البسملة في في الصلاة يعني الحديث ده الحديث ده ضعيف من الوجهتين وجهة السند ومن وجهة الاستدلال خلاص كذا الكلام؟ اتنين. لما ساق بإسناده إلى يزيد الفارسي حدث ابن عباس معنا قال فيه فقومت رسول الله ولم يبين لنا أنها لم يبين لنا أنها منها. أيضا الحديث مع ضعف الإسناد ليس فيه دلالة في مسألة البسمله في في الصلاة خد بالك العبادة نفسها العبادة قد تكون مشتركة قد تكون مشتركة بين شيئين لكن اشتراكها بين شيئين قد يلبس عليك كلا العبادتين يعني مثلا البسمله هنا قد تكون مشتركه بين الصلاة وبين خارج خارج الصلاه خلاص فانت اذا لم تفهم المسألة الاصل في العباده ان كل عبادة الاصل فيها التوقف في الاصل فيها البطلان مساله انك تشرك بينهم ما يصح فما كان مشروعا داخل الصلاه قد لا يكون مشروعا خارج الصلاه وما كان مشروعا خارج الصلاة قد لا يكون مشروعا داخل الصلاة لأن كل من عبادة مفهوم؟ طيب الحديث 788 ساق بإسناده إلى ابن عباس قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا لفظ من الصحيح يبقى هنا النبي عليه الصلاة كذا كان إذا نزل علي جبريل بسم الله الرحمن الرحيم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم النازل بداية بداية سورة, بداية سورة لكن ليس بسم الله الرحمن الرحيم من ليست من السورة ليست من السورة خلاص كذا الكلام يبقى هنا هل يصح بهذا أن يحتج بالقراءة فيها داخل الصلاة الجواب الجواب لا خلاص كذا يبقى أيهما أقوى احتجاجا اقوى احتجاجا في مساله قراءه الفاتحه قراءه البسمله واضح الجهر بها او قراءتها عموما او عدم قراءتها علميا واسنادا ومتنا وعلى اصول البدع وعلى اصول الحديث وعلى اصول الفقه خلاص كلها على مسألة ان البسمله لا لا يجهر بها لا يجهر بها خلاص وانما الذي اشاعها القراء الذي أشاعها القراء القراء القراء أشاعه بدع لذلك كان هذا في حديث ابن عباء ابن مسعود في مصنف ابن ابي شيبه قال كيف بكم اذا ولجت عليكم فتنه يربو عليها الصغير ويهرم عليها الكبير قالوا متى انت الفتنه تتلبس بالصغير والكبير والشيخ والشب قال اذا كثر قراءكم وقل علماؤه خد بالك اذا كثر قراءكم موجود ولا لا القراء بايه بالملايين بالملايين صح القراء مو مسابقات القران حفظ الله قران كتابه خلاص لكن فين العلماء الذين يفهمون اسرار العلم فين العلماء قليل جدا صح كلام كله هذا أمر مش مشاهد معروف فقال عبد الله مسعود إذا كسر قراءكم لذلك ال ال القراء طيب الكلمة ليه تشمل عدة أمه طبعا لكن ليس هذا هو وقتنا القراء أدخلوا مسائل كثير في من, ال من البدع من البدع بم بمسألة القراءة فيه مثلا يبدأ بعض الناس بسم الله الرحمن الرحيم خلاص فهو خدها كده فهو رحمه دخلها فين؟ في الصلاة في الصلاة فيجي الطلبة أو اللي عن اللي بيقدوا عنه القرآن فراحوا يخذنها يخذنها منه فلما يجي ينتشر في مساجد المسلمين يبدأوا يجهر يبدأوا بها هو جاهل مش فاهم ما منين طب هو نجهر ليه ما نجهرش ليه طب ما نجهرش ليه ده بسم الله الرحمن الرحيم هي الرحمان الرحيم هي أي يعني بسم الله الرحمن الرحيم هو جاهل مش فاهم المساله جت منين ما راحتش راحت فين ما يعرفش المساله دي لكن هو تلقاها كده تلقاها كده زي مثلا ايه تلاقي بعض القران يقولك بس مثلا عايز يفصل ويدخل في سوره تانيه بسم الله الرحمن الرحيم خلاص الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم خلاص سوره الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم أي الله اكبر دي جبتها منين تاني يعني دي تانيه جبتها منين تانيه دي خلاص كذا دي بقى يعني الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم دي بقى صارت في كمان وخارج الصلاه برضو يعني الله أكبر بسم الله الرحيم وهوقف بيكمل يعني جعلها فاصلا بين الإي بين الصور بسم الله أكبر بسم الله الرحيم طب التاني لين دي كمان هو تلقاها عن مين عن القراء عن شيخه الهي القاراء والشيخه خدم من القار خلاص كذا هو عجبته راح مدخلها فيك لكن هل تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب؟ لا هذه النبي عليه الصلاة والسلام فعله وينكله أنس وأدى أبكر وأدى عمر لكن هذه من جملة إيه؟ من جملة البضع التي فيها أقول لك أصلنا شافعي هنا بقى التقليد الأعمى التقليد الأعمى أصلنا شافعي أصلنا مش عارف إيه أصلنا كذا أصل شيخي خدتها منه أصل أصل أصل أصل نفهم فأغلب أغلب الناس وأغلب القراء قم يجي يكلمه وقولك فيها ايه احنا خدناها كده احنا قلقناها كده خدتها عن فلان كده ما بيتكلمش مسائل ايه ما بيتكلمش مسائل علمي ما يعرفش الـ الـ الـ الكلام ده خاص فاهم لكن كلام علمي اصولي من جهة اسناد من جهة متن من جهة استدلال ما يصح الجهر ما يصح الجهر بها ادي عندك انس خلاص يمكن ترك النبي يمكن ترك او بكر ينقل ترك عمر ينقل قد ترك عثمان عندك عبد الله بن جعفر الصحابي اللي بيصلي خلف النبي وصلى خلف ابو بكر وصلى خلف عثمان وعمر ومع ذلك بيقول لك ايه هذه بدعه هذه بدعه مفهوم ما يصح الجهر الجهر بها بعد ان علم الانسان انه لا يصح الجهر بها ما يصح ان يجر بها بعد ذلك وإلا سيكون مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم وسيكون مخالفا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسيكون محدثا في محدثا في الصلاة محدثا في الصلاة طيب باب هنا باب التخفيف الصلاة للأمر للأمر يحدث نقف هنا نقف هنا نقف هنا يبقى ممكن مثلا مسألة الجهر هنا نختتمها بإيه في عدة في عدة نقاط مثلا واحد لماذا لا يجوز الجهر بالبسمله في مسألة الصلاة واحد ترك النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم اثنين ان نقل الترك اشد من ترك النقل اشد بدعه مفهوم الكلام كده تلاتة ان الذي ترك هو ابو بكر وعمر الامام احمد ازيدك هنا شيء الامام احمد في كتاب العده في أصول الفقه كتاب العدة في أصول الفقه ده كتاب يساوى عينك كتاب في غايه الروعه في علم الاصول نفسه وافضل ما فيه الجمال اللي فيه ان ابو يعلى صاحب الامام احمد بينقل أصول الامام احمد في الكتاب ده يعني انت صعب جدا انك تجيب كلام الامام احمد من هنا ومن هنا ومن هنا صعب جدا خلاص أبو يعلى بينقل كلام الأمود أصوله فين في الكتاب ده كتاب العودة ده, كتاب العودة ده كأنه كأن ابن تيمية يعني حفظه حفظه ابن تيمية وانت ما تقرأ له كده في مجموعة كتبه مفهوم ينقل من الكتاب ده بينقل حتى في المسودة في كتاب المسودة في أصول الفكر كتاب المسودة اللي هو كاتبه جده المجد ابن تيمية وبعد كده جيه ابوه احمد بن عبد الحليم كتب برضو بعد كده ابن تيمية جي راح ايه كتب برضو في اصول الفقه فاجتمعت اوراق خلاص كده راح جمعها احد تلاميذة شيخ لسانة الانية وطلعها في كتاب اللي هو المسودة في اصول الفقه ابن تيمية تلاقي الكلام كلام مين ابو يعلى حتى في سدلاته اللي مرى احمد فيه كتابه ابو يعلى يقول لي يقول لك اذا اتفق ابو بكر وعمر ابو بكر وعمر عنده عند امام احمد في روايه له بانه اجماع بانه ايه تخيل دي ابو بكر وعمر يقول لك لو اتفق ابو بكر وعمر على مساله ما يقول لك ده اجماع عندي اجماع عنده خلاص كده لقول النبي عليه وسلم من يطع من يطع بكر وعمر فقد رشد فقد رشد فأبو بكر وعمر يتفقوا على حاجة خلاص لا ما تتسبش بسهولة ما تتسبش بسهولة خلاص كده فيتركها أبو بكر ويتركها عمر ومعاهم كمان عثمان وعبد الله بن مغفى رضي الله عنه يشوف ابنه بيقرأ يقول له إياك والحدث إياك والببع فإن كل محدثة ببع خلاص كده لما يجي الغير يحتاج حجة من قال بالجهر حاجتين إما أسنين ضعيفة لمتون صريحة وإما لمتون ليست بصريحة على اسانيد صحيح زي مساله سألت أننا الكوثر خلاص فالجهر هنا كان خارج الصلاة فاللي هيقول قياسا هقوله طيب لو كان قياسا لماذا لم يقس أو بكر أو عمر ولا ما يعرفوش وانت عرفت فان كلام كده يبقى المسألة مسألة علميا مش ممكن تعرف انك تجهر بها علميا مش ممكن تقول انك تجهر خلاص كده اخر سؤال تفضل حديث اي شيء اللي يبدأ فيه بسم الله فهو كلمة اي شيء بيش دي في العروق حديث اي ما شيء لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر واضح الكلام اول حاجة اي حاجة اي ما شيء انت عايز تقول ده كلام عام صح كده وهذا العام خصص به بحديث أنس خلاص كده يبدأ اسمه سلب العموم يبقى تخرج من هذه العموم البسملة في الفاتحة في الصلاة بدليل حديث أنس لانه لو كان لنقل يبدأ اسمه ايه؟ عام مخصوص مش عام يرد بالخصوص لا عام مخصوص أي صلب منه ها صلب من العموم ده بعض الايه؟ الخصوص خلاص كده؟ الحاجة التانية ان الحديث الاسناد ده ضعيف جدا هذا الحديث ضعيف جدا، ضعف الإمام البخاري في التاريخ الكبير، والإمام مسلم، رحمة الله عليه، والإمام الدرقطي في العلم، وأبو حاتم في العلم ابن أبي حاتم، والإمام مسلم، وال النووي رحمة الله عليه، الشيخ القلبيني في كتاب الإرواء والإرواء الغليل على شرح حديث منار السبيل، يضعفه ووضعه في السلسلة ضعيفة، اسناده ضعيف جدا ليس ضعيف فقط يبقى لا الاسناد يخدم ولا المتن يخدم برضه يبقى الاستدلال ضعيف والمثل برضه الاسناد برضه ضعيف يبقى ما يصح به لا استدلال سندا ولا متنا صح الكلام كده طيب نقف هنا